فمستقوا ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قضرا نُخْرِجُ نَا مِنْهُ قَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ قَلْعِهَا تِينٌ وَنَدَى وَجَنَّاتٍ, وجنات من النَّبِيُّ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانُ مُنَّانٌ مُجْتَبَهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ أُنْظُرُوا إِلَى تَمْرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ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 ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم اللَّهُ ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَ أَفْكَامُ بَصَائِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بحفير.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 اَايَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَا تَنَامُ أُمُّهُمْ فِي